بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب زينصلى نار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها, حبل من مسد في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد